والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر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 الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجوه واد من سئل واكرم من اعطى كل شيء هالك الا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا باذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال النفوس لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت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 إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أرحمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة, والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا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 والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور نسألك كما تجير بين البح. أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور اللهم يا ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهد إنك غفور ودود اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين اللهم كل إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم كلهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي اركان وفي كل مكان الهنا, الهنا الهنا الهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك نسالك يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك انت نصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إن لنا إخوان مسهم الضر مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وضعفاء فقوهم وفقراء فاغنهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم, فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا جابر المنكسرين ويا منجي المؤمنين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم أرزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع درجات يا قاضي الحاجات نسألك في هذا البلد الحرام وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة الشريفة أن تكتبنا من عتقائك من النار اللهم أعتِق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحبناه فيك من النار إلى هنا إن أجسادنا على النار لا تقوى وإن رحمتك وسعت كل شيء وأنت واسع المغفرة إلى هنا عبديك سوانا كثير وليس لنا رب إلا أنت سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واصلح قلوبنا واجعل سخائم صدورنا نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم أصلح حالنا اللهم استرع عوراتنا وآمن روعتنا وخفف لوعتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجالنا اللهم اجعلنا من موافق لقيام ليلة الخضر اللهم اجعلنا من موافق لقيام ليلة الخضر فكتبت له عظيم المذوبة ولاجر اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم كل ذنب ووزن اللهم اجعلنا ممن قامها ويقومها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار وتتفضل عليهم بالنزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك وتقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه اللهم إنا نتوب إليك فتوب علينا ونستغفرك فاغفر لنا ونسألك فأعطنا أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم وفقهم لسلوك الوسط والاعتدال إنك أمت الله الكبير المتعال اللهم احفظهم من شرور الفتن والمسالك الضالة من الغلو والجفا والتكفير والتفجير والتدمير يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء يا رب العالمين اللهم وفق إخواننا المحتسبين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق رجال أمننا اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا اللهم وفقهم وأنهم يا قوي يا عزيز اللهم سدد رميهم اللهم نصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قبل شهداهم اللهم اشف مرضاهم، وعاف جرحاهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم وفق رجال أمين الذين يخدمون المعتمرين والزائرين اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين اللهم وفقهم واعنهم وجعل ذلك في صحائف أعمالهم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجزه خيرا عن الإسلام والمسلمين وعما يقدم للحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم اجعل ذلك فيما وموازين أعمالهم الصالحة يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد إلى هنا رَفَعْنَا أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ إِلَيْكَ نَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المساكين، وَنَبْتَهِلُ إِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْخَائِفِينَ وَنَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَاضِعِينَ دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وفاضت لك عيونهم اللهم فاجعلنا من أهل الجنة وممن كتبت لهم العتق من النار اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر اللهم أعده علينا أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما انزلها من شر وبلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم انك قلت وقولك الحق ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اللهم يا غفور اغفر لنا ويا رحيم ارحمنا ويا لطيف لطف بلطفنا ويا جواد جد علينا ويا محسن وأحزن علينا يا رب العالمين ويا رزاق رزقنا اللهم أزل الفقر والأمراض والجهل عن بلاد المسلمين يا رب العالمين واحفظ بلاد المسلمين عن الأعمال الإرهابية والطائفية يا قوي يا عزيز اللهم ابسط أمنك وأمانك على المسلمين يا رب العالمين إلهنا إلهنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرق معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي أن عليك أنت كما أثني على نفسك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن بابك مطرودين برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلّي اللهم وسلم وبارك على الرحمة المهدا والنعمة المصدّة. وصلي على نبينا محمد السراج المنير والهادي البشير وصل عليه صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر صاحب المقام المحمود والحوض المورد واللواء المعقود اللهم أوردن حوضا اللهم أرزقنا جوارا اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين